الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا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 ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اخذ الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اعينهم في الكهف سنين عددا ان ابعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لذوا امدا نحن نقص عليك نبئا بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وازدناهم هدى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 قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَنْتُمْ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وَهُم رُقْلُدٌ وَنَقَلِبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ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 إِنَّ رَبَّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبِعْثَةٍ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبِعْثَةٍ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَنَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً إِنَّهُمْ إِذَا إن ظَهَرَ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدَا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال ابن عليهم بنيانا فقال بنو عليهم بنيان ربهم اعلم بهم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 قُرَّبَ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِسْ فِيهِمْ إِلَّا مِرًا أَنْظَهَرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِنَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا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 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا طعما اغفلنا قلبهن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان امره فرقا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 بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتبقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحسنين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 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا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 فَعَسَى رَبِّي أَن يُتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَيْذًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا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 هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا حَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ حُمًا تَدُورُ الرِّيَاحُ وكان الله على كل شيء مقتدرا المان والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبان وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نعادر منهم احدا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 اللهم ارحم اللهم ارحم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقنا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 ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 افَتَتَّخِذُونَهُ وَدُرُعِيَّتَهُ أَوْنِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسٍ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضَدًا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 وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ آخَذَهُمْ بِمَا كَسَبُوا عَجَّلَ لَهُمْ عَذَابًا بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا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 آتَيناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمناهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا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 انطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتنا لتورق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع ما يصبر قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسر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 فأذن أي ضيفهما فوجد فيا جذرا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه فكانت بمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا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 وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستع عليه صدرا ويسألونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا ان مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا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 حَتَّى إِذَا بَنَوْا مَطْلَعَ الشَّمْسِ وَجَدَا تَقْنِعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُضْرًا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 قَالَ مَن مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرًا حَدِيدٍ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي زُبُرًا يهتضر فنسطع ان يظهره وما استطع له نقبا قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا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 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادًا دُونَ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سايهم في الحياه الدنيا ومن يحسدون انهم محسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقوا لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاء ان كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يدعون عنها حي ولا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 ان يرجو نقا ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا